انها لضا نذاعه للشوى تدعو من ادبر وتلى وجمع فاوعا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منعا إلا المصلي الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم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 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم ويومئذ يلومون فمن يبتغ وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم عاهدهم راعون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 عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَادِي يَتَمَاعَى كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّ خَلْقَنَا هُ مِنْ مَا يَعْلَمُونَ